لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّى إليكم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن فتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن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 يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولاد إِكًا وَظَالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بعضا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 وَإِن تُطِيعُ الظَّالِعَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدُكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ ما لم يرتابوا وجاذوا بأموالهم وافسهم في سبيل الله، هؤلاء كوم الصادقون.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 قُل لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ